شبكه الطريق الى الله تقدم لكم هذه الماده ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل على سبيله وهو اعلم بالمهتدين كنا قبل سبع او ثمان سنوات في رحله في صحراء مدينه الرياض يسمعنا ثلاثة من الأخوة الدعاء ونسمع أن هناك مجموعة من الشباب يدخلون إلى الصحراء إلى البر ويأخذون معهم عدة الخيمة ويأخذون معهم مولد كهرباء ويعيشون بالشهر والشهرين هناك فقلنا نخرج دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونمر عليهم فدخلنا مسافة ثلاثين متر في الصحراء لنجد خيمة كبيرة تقريبا ثلاثين أو أربعين متر الخيمة وبجوارها مولد كهرباء يكفي لتشغيل عمارة كاملة وطبق دش صحن فضائي كبير والخيمة مغلقة ففتحنا باب الخيمة وإذا بنا نرى دخان يملأ الخيمة فيها أكثر من خمسين أو ستين شاب كلهم في حالة سكر شديدة جدا يوجد اثنين على جنب يلعبوا بلاي ستيشن وفي ثلاجة وفي دش وفي انترنت وأغلب الموجودين كلهم في حالة سكر في حالة لا وعي وقوانين الخمر أكرمكم الله وأكرم السامعين موجودة أمامهم والحبوب والمخدرات بجميع أنواعها مربية على السجاد فقلت لاحد الاخوه يا أخي يوجد عندك لبن في الثلاجة واحد من الذين يلعبوا ستيشن التفت وقال لا حول ولا قوة بالله وراءنا حتى في الصحراء <تصفيق> يعني وراءنا حتى في الصحراء قلنا ان شاء الله وراءكم إلى الجنة بإذن الله جل وعلا فقلت له يوجد عندك لبن قال نعم قلت أخرج لبن من الثلاجة اسقي من تستطيع أن تسقيه يمكن يثيقوا إذا شرب اللبن فاق بعضهم وبدأنا نتكلم أحد المشايخ معنا قام يتكلم بحرقة عن الجنة والنار يقول يا جماعة الطريق واضح إما جنة وإما نار تختاروا إيه؟ عايزين إيه الجنة ولا النار؟ يا جماعة ماذا تريدون؟ ويتكلم ويزجرهم ويغلظ عليهم ويشد عليهم لأنهم في حالة سكر وبعضهم غير واعي والله يا اخواني قمنا من الخيمة وبعضهم بدأ يبكي ومشينا بعد تقريبا أربعين أو خمسين دقيقة من الخيمة بعد ثلاث سنوات أقسم بالله يا إخواني كنت فوق سطح الحرم المكي أطوف وإذا اجد شاب ما شاء الله يعني نسميه هنا بادي بيلدينغ بادي بيلدينغ يعني زي الإخوة اللي ما شاء الله معيينينهم تحت واقفين على البوابة ممنوع الدخول إلى غرفة المشايخ تجد إخوة ما شاء الله واقفة يعني بادي بيلدينغ أسمر البشرة وأخذني واحتضنني يسلم علي بحرارة وحرقة كيف حالك يا شيخ ما أخبارك أنا تذكرني سامحني يا, أخي. يا شيخ تذكر الخيمة التي كانت في الصحراء وكنا فيها أربعين أو خمسين شاب وكنا نعصي الله بالسكر والله يا شيخ أقسم بالله بعدما مشيتم وأفقت قلت يا جماعة وأنا قائد الشباب في الخيمة من يريد معي أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من يريد معي الآن أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول فقام معي 11 شاب قمنا وجمعنا كل أشرطة الأغاني والأفلام الفيديو المحرمه الجنسية وأخذنا الدش وأخذت البايستيشن وأخذت كل هذا وكان معي عود عود 14 ألف ريال سعودي وضعتها وسكبنا عليها البنزين وأحرقتها وقلت يا ناس شاهدوا ذنوبنا تحترق الآن ورجعنا يقول يا شيخ بفضل الله نحن الآن ندير مركزا للدعوة والإرشاد في شرق مدينة الرياض قل يا عبادي الذين أسرفوا على فسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنبوء إلى ربكم وأسلم له من قبل أيه يأتيكم العذاب، ثم لا تنصرون، واتبعون أحسن ما أُنزل إليكم. أحسن ما أنزل إليكم الربكم من, من قبل أي يأتيكم العذاب بغض بغضت وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن من الساخرين